قناة الشيخ شهاد انسان ملكالبال تقدم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثنى والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيك ولا موطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وفارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك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 اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذ والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لطاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك حب العمل الذي وحب العمل الذي يحيي قربنا لحبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومرددا غير مخز ولا فاضح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 وكلمة, وكلمة الإخلاص في الغضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغناء ونسألك نعيما لا ينفد وقروة عين لا تنقطع ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى نقائك في غير ضراء مضرة ولا فثنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام غاقدين ولا تشمث بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم إن الطاعة بيدك والمعاصي وفي قبضتك القلوب والنواصي اللهم اغفل قلوبنا بما التوبة وطهرها من دنس الحوبة اللهم سربنا في سرب النجابة وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة ورفقنا جميعا للتوبة والإنابة يا من إذا سأله المفطر أجابه ما لنا سوى فقرنا إليك وسيلة ما لنا سوا حال ومالنا سوا قرعنا لبابك وطيله اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا دلنا ظاهر بين يديك اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهذي المسيئين منا للمحسنين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم قولنا إذا عوججنا وسبتنا إذا استقمنا وكلنا حيث كنا يا ذا الجلال والإكرام إلهنا هل الوجود رب سواك فيدعى أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى أم هل من حاكم فترفع, فترفع إليه الشكوى إلى من نشتكي وأنت العليم القادر وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر وبمن نستنصر وأنت المولى الناصر أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر من الذي يجبر كسرنا وأنت لي قلوم من الذي يغفر دنبنا وأنت للذنوب غافل يا من هو عالم بالسرائر والضمائر يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطل يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا من هو عند قلوب المنكسرين يا من يجيب دعوة المضطرين يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا رافع كل بلوى يا منتهى كل شكوى يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن أيوب إذ ناباه يا من برحمته كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حينتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تجلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إذا لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل بنا غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إن لك عبادا يسرمهم أعداءك سوء العذاب قطعوا حبال مصرتهم وأوصدوا كل باب فيا ناصر المسلمين ببدر ويا نازم الأحزاب إنا نستنصرك فانصرهم إنا نستنصرك فانصرهم إنا نستنصرك فانصرهم, إنا نستنصرك فانصرهم اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم عجل بنصرهم اللهم اربط على قلوبهم وثبت اقدامهم واجمع كلمتهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وقوي عزائمهم وشدد سهامهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم استر عوراتهم وامن رعاتهم واحفظ اعراضهم اللهم احفظ اعراضهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم عليك باليهود واعوانهم اللهم عليك اللهم عليهم واعوانهم اللهم جدهم وانكر بهم اللهم نذقهم كل ممزق اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك اللهم انزل بهم باسك الشديد الذي لا يرد عن قوم المجرمين اللهم لا ترفع لهم رايه اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية ولا تحقق لهم رغبة ولا غاية يا ذا الجلال والإكرام اللهم أين نساءهم ويتم أطفالهم وقرف الرعب في قلوبهم واجعلهم غنيمة للمسلمين اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين يا قوي يا متين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 اللهم اكفهم شرارهم اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحن وزوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا بخاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم يمن كتابنا ويفسر حسابنا وتبت على الصراط أقدامنا اللهم اجعلنا ممن يحاسب حسابا يسيرا فينقلب إلى أهله مسورا اللهم إنا نسألك الدرجات العلا من الجنة فضلا منك وكرما ومنه اللهم إنا نسألك الدرجات العلا من الجنة فضلا منك وكرما ومنه اللهم قد رفعنا إليك أكفت الضراعة فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير